كما أنتم دي دين كما سلو الغدس الله سبحانه وتعالى عزيزها بسقاي بحيال سقاي بتعامي أقوان زاوزو خوانا سقاي يبسروا كما من كله أب الدنيا أزقوبروا نبير السنة تكبار كمخانو كم مخانو كنتو كم مخانو أب الدنيا آخران وان ترايئي تخترف مخانو الله سبحانه أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة إبننا مالاتي كمون في خمزة يبلو أب يوم القيامة وما لهم من ناسرين تحبابري يبلو في يبلو مالات زبان قل عقون مالاتي زبان عقون موطعتي زكال أخرى لسل الزير لدي ماني تي موطعتي أب زبان أب روسون كودا كمو الله سبحانه وتعالى بزايا زياء يهددنا يهددن عالو مالاتيو. كمون الله سبحانه وتعالى نه ودسب نافلة تزقتلون كاب رهرها الله سبحانه وتعالى تسوق ترجمة كمو خانو الله سبحانه كامتا قد تعلون سورة النساء يقول الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ورضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما مؤمن نسلامي زغط المافلة تجادي زي كونس أنتى دعى نخوت ليلو تبجشو بزقة تلمسارع يرو قاتلون كله إذا سبزحجيب تمقتل مقتلتي زفط أو تمقتل فيه بزي حكي بزي نجدي بزي حجي بزي شرعي سب زقتله الله سبحانه وتعالى سبزيب فجزاءه جهنم إذا قتل سب يوم القيامة جزاؤه عسبو ترفو جهنم خونكم وقانو ابرا سيد الماء الله عليها الله سبحانه وتعالى كم تقول تعالون كم زرقمون ولاعانه كم زرقمون كافتي رهراه كافتي جنة خافتي خيركم كمد سوغو وعذابا عظيما ابرا سيد حيال زخاني بطعم جزيف زخاني سقاي كم زداله والله الله سبحانه وتعالى حبرنا مالتيو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثمل سنا مسنري النبي صلى الله عليه وسلم نفسي نقتلت نفسي كرتين شو عتي أهلكتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقيص من يقول النبي